الله حنيم لا إله إلا الله بدابها بها حق وصواب كلمة من عالم الغيب ربك جابها لا لا اله الا الله فضابه الصخر الصلب احمد المختار للخلد يسبقنا بها لا اله الا الله الريح تشهد والسحاب والجبال الراسيه كلها وهضابها لا اله الا الله اكبر سؤال اعظم جواب الرعود اصواتها والبروق اثوابها لا لا الله القاهر الفرد المهاب جبل العثرات مطير كنوز اصحابها لا اله الا الله هو الكلام استقم الحكم في سرها والمدابه دهبها ولا اله الا الله تخضع لها كل الرقاب حظ والله من حملها وجا يسعابها ولا إله الله ترجح بميزان الثواب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 تشرح الخطر وهي مفزع الأذنى بها ولا إله إلا الله ننسج بها حسن الثياب هناشد المجد والنور من محرابها ولا إله إلا الله فكرها عتق الرقاب طهرة للخلق بحسابها وصالها لا إله إلا الله يفتح لها سبعين باب كل باب انفاح من عودها وطيابها أولا إله إلا الله لو نزلت في الصخر ذاب هي سلاح الجند وسيوفها وحرابها أولا إله إلا الله خذها معك وقت الذهاب جنة الفردوس وين انت يا طلابها الله يا غفار سهل لنا كل الصعاب فكنا من كربة مظلم من سردابها بلنا للك ملاذ ولا دونك حجاب يرتجيك الخلق عدوانها و احبابها الأصباح باني السماء مرسي الهضاب عالم الأسرار هازم جميع أحزابها محيي الميت مبيدى الجيوش اهل الخراب كسر الجبار جابر كسير طنابها ذلي المحتاج مشبع هل المخلب وانا رويا اطمئمن من, من فرج جميع كراب حي يا قيوم انا باسالك بم الكتاب حاجه فيك من القلب وانت درا اعفو عنا يا مجير النبي من العذاب عفو عن نومة محمد فهو صابها أنا عبدك وانت بالخير تبدى والثواب رحمتك تسبق عذابك تبشرنا بها أسألك باسمك ووجهي لمجدك فالتراب الملوك بجندها سلمت بركابها أنت يا رحمن من رحمتك كشف العذاب تجينبك وغيرك نصب حجابها السلاطين المهابة هباب فيها باب كلهم في قبضتك لو علت بشنابها ما عليه من البشر لو بنت فوق السحاب دود فقر يحطم الموت ركن نقبابها بس ما يك الغر والوصف المهاب بل فواتح والخواتيم كم نقرابها بسالك بحرف كتاب اي والله من كتاب بس وري جاه بل السبع في شرحها فصل الخطاب وسورة الإخلاص يا ربنا عذنا بها ونسالك بالاسم العظام وبه كشف المصاب وايه الكرسي وكم قلب نتهجى بها تغفر الذله وتفتح لنا للخلد باب وحمنا من نارك المقدا والله إني بالخجل مثل محموح مصاص جيت بالتكسير ولا بنفس عامها لكن إن العبد لا ما رجع بعد الغياب يغتفر لشردتا بعد طول غيابها من أنا حتى امدحه من تراب في تراب جوده الواسع رفعني على مرقابها اتوسل بالشهاده وهي راس الذهب واعترف بذنوب عبد وانا كسبها من شكر ولا كفر ما يزيد المركز الله مستغني عن الكل هو وهابها الخليقه في موازينها Winnie تقدير والله ما تنقص من الملك وزن كلهم ريشه بعوضاه على نسمه هباب الله كم من جمجمه حنطت بترابها الاملاك وكنوزها صارت نهى تلف ليبلغي نحط الفنا قصابها الله كم فرعون حط على راس الحرام الله. الله كم جبان دقه تدبط نابها الله كم من راس طابوت جرة الكلاب الله كم من دولة جات ولا يدرابها الله كم من قايد في البرايا ما يهاب صار زاد الدود سلابها وهابها لا تقول هذا عظيم ولا حضرت جناب العظيم الله يك البشر ما اصابها كلما تبصر من الباشاوات اهل القبر مثل دود القز سم الفنا بثيابها من غباهم علم الدفن قابل الغراب وانتزل هدهد بلقيس في محرابها وسد مارب في سبا جد فاره في الخراب ونامسه في راس مود سال العابها ثمود البغي <متزيجي> ماتوا بناقى في <متزي> شراب وقالتوا بالحمامة يرد عرابها وقوم نوح كالضفادع دعب عباب وصار مش عيب مثل الجيف بشعابها كلهم عدت يا دياب في ثياب كشرت بنيابها واحتمام خلابها ترجهم تراهم سراب في سراب فوض كل للمهيم يفتح بابها وش بقي من مال قارون واصحاب العياب زر مقابرهم ترى البوم قد غنابها